اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لا واشبرنا عربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لا و هم بو ماتي وستر لا عربي الله يفلى و ماتي و هم بو ماتي لا وجبورا عربي الله الحمد <تصفيق> تيسير يا الله ناسمى على صلاة الحصة الحكمة أهل المحبة الله سلي سلطان واسلي من على تمارين من لولا فضاء الكون طلعت تبقى البرية في ظلماء الله نور من النور حد أودع توحيك تفيد فيدا على الاخلاق الله فاحط به الانوار حجبه عن الحقيقه كل الخلق يالله نور المبين اتى نور المبين ارير شاكي العباد جميع عن ربي الله ما في البريه من لم تسقيه كرما من نور ربنا يا الله حقيحة الكون عين ذاتي طلعتها إفادة الله نور الله علي صلاه تنتياكما لا الليل كما انتهاء الله الله صل عليه صلاه صل حتى كمالاته ابتف يا صلوا عليه صلاه ربك عامله عطاء حطتي علم الله ياله اغفر لامته وارحم لامته واسر لا وزكورته يا ام يا يا يا, يا جبار خالق يا مهيمن عزيز يا ولي المصير يا ببرزاق يا فطاح يا الله عليم يا حافظ باسط يا حكم معز يا حافظ رافع يا الله مذل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف ربي يا, يا, يا, يا الله ربي محتدم معنيا موافر يا حني يا الله يا حبير يا الله مالكين يا واجدون وليي ربي امين يا الله يا علي يا الله حليم يا حق يا وكيل مجيد يا عفو يا خير حي يا يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا, يا كبير يا مخصيت عظيم يا الله خبيي المرسيل محيد المهدي أسامدن محيد المميت ربور فالبر يا الله تواب يا متعالي الوحد أحد مانع يا ضار يا نافع يا الله يا مالك الملك ربي زل جلال ولي رام شعيد البدي الله Ya Nuru Muntakimun Kadiru Muqtadirun Mujibu Ya يا Ya Wadudu Ya Allahu Ya Awwalun Ahiru Karimu Zahiru Ya Rahibu Batinu Ya Hasibu Ya Allahu Mouhitu Ya يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله حكيم يا الله يا وارث باخرسيد ويا سفور يا ربنا يا الله يا هذه العصامي صلينا على السيدين الحامدين محمودين الفاتخ الفاتحة المخلق الحاتمي ما سبحان مسر المكلمين خير الخلقين الحج الحجمالين بِالحَقِّ الْجَالِيٌّ وَإِلَى الْمُسْتَقِيمِ مَمَّا <تصفيق> عَلَى حَقَّ قَدْرِهِ تبارك ام او رب متحد ام او رب تعالى ونربي مما ودنا رب تبارك ام او أو ام او رب تنتحاني او رب تعال اللهم وان ربي تبارك الله عبد فقير وجنود جادين عاصفون يلاه يلاو ربنا بارك أمين ربنا حداد أمين ربنا على كل من رد فيه الحق ما لي منه ابلي موسى ما حدث ان يا الله يا الله رب تبارك ام <تصفيق> ماما كما واج البحر بحر ذنبي يا ثقتي وإنني ربي حفتن غرقين ماما ادني وعمى ترجع عيرا العميمتي كل الخلق <تصفيق> الحجماليني عشكم إلى الله. حاجة ليس يرفع عسى و يا ربنا يلاقيه مال ما و جنّه هل من بما خدّناه يريد و ربنا عليه في وَنَا فِي ذُنُ حَاكِنُونَ فِي نَا إِرَادَتُ وَكَمَا يَشَأُوا وَجَالَ اللَّهُ يَمَا <تصفيق> مَوْدَنَي وَسَمِحًا الْوَالِدِنَا وَشُيُحًا اسلامي حجمانه واسامعا والدين واسيوخا ما قد دل اجمال میں سلی سالا چنچنا جینا ابدا ان جميع الاحوال والافات ممنون نسلي صلاه تنبيها تقديلنا ابدا ان جميع حاجاتنا يا الله ممنون نسلي صلاه تنبيها ربي توفيرنا من جمله سيئه يا ربي ما أودني صلي صلاة بيها ربي يا طرفا عنا في الحج ماني صلي صلاة بيها ربي تبلي عنا أجل أبطس منا الغيات ما يا ربي في الخيرات جملاتها عند الممات و الفوت لنها. ماما اوذن بلع إلى الشافع العالي آمانتنا صلاتنا مهد كسمو ياما اوذن وسلم على انه في سميمك ما تردى و اللهم سلي وسلم على نور المحيط على كل المكوني كان في الخلق ممدد على رحمتي داري سيدنا روح الوجود ذاتي على المحطبي وسجد وقطار الرحمن صلي وسلم من ربي اللهم صل على روحك المحفوظ في اشرف الم كل الاحوال فيها الرحمن ممتني تلك الامانات تكفي من تكون لهم بال أن يأمنون إصلاح لا تهري من إِلَهِ إله فَلَا يَحِي بَنَّا مَن يَرْجُو كَيَاللَّهِ اللَّهُ يَحِي مَن يَرْجُو كَيَاللَّهِ مَن فلا يهيبن ما يرجوك يا الله امين من لم يكن يلقى خدنيا نوان وجالان عز الكثير اتى جبريل الله وكلنا رب في في كل الامور فمان يفعل كذلك يا خير أمين صلي صلاة بها يبي تعليلنا بحضه ربنا يا الله يا أمين صلي صلاة وتاسمي منظر عطارا على الحبيب وأهل الحبي يا صلي على القديمة أحمل حجيج إلى فيارتي أو ديار رحمن يا الله آمين. فاجعل إلهي يا عيان يا ربي حسيثتنا وسيلة للمنا يا الله يا الله آمين. أعوذ بالله من خوف الأنم و من عن النفس عمي رزقي يا الله وردني بالحضار ربي مصفرني على بلائك يا رحمن يا الله عيني شكرا ما او رايتني نعما جل الثناءك يا يا الله جل الثناءك Ya Rahmanu Ya Lahu, Ya Laza Na Uka Ya Rahmanu Ya Lahu, Ya Laza Na Ya Rahmanu Ya Lahu, Ya Laza انصنا اعليك ربي على النفثات اسنيت يا الله ام فرغل من, من جيعت أو في بيني اللهم فارلنا ولي من من بيني أنا سبون من في اللهم من, من من في الدعاه او في الدين يالله يا من صل على ساده حبل الورى فعلا في سبع مئات ربي الله